وتدفع به جميع الشرور والآفات اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقاً واسعاً مباركاً اللهم ارزقنا فتحاً وفهماً في القرآن العظيم ونوراً نهتدي به إلى صراطك المستقيم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 وان تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا وان تيسر لنا امورنا وان ترزقنا السلامه والعافيه في ديننا ودنيانا تباركت اسماءك وتقدست صفاتك ولا اله غيرك ولا معبود سواك لك الحمد حتى ترضا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 وتظل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الفلاح قد قامت الصلاة أنت قد قامت الصلاة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 وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ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 وَمَن قَالَ سَأُنَزِّلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ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 Zalikum Allah, Rabukum, la ilaha illa hul, la ilaha illa hul, wa khaliqu kulli shay'in fa'abuduohu, wa huw ala kulli shay'in wakil. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو بكل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاء كن بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ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 h mm.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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شر الدواب عند الله الذين كثروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منه dis eng hum insном at jere mordom bin honder ton. Ons net fiktina klik, рамte ha открыthom in taqafa nan min qaumin khiyanatan fan bi ilayhim ala sa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 من دونهم, وَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ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 سِرْهِي وَبِرّ مُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنَّ سَقَتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتُ بَيْنَ أسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرظ المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون <تصفيق> ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفث الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن وإن يكن منكم ألفين يريدون عرض الدني والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم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 خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله منكم وا فَأَمكَنَ مِنهُم واللهَّ عَليم الحَكم إِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهِنُوا اِسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ أَنْ نَنْصُرَ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ